لذا المصنف رحمه الله تعالى يار ابننا حكمه الحديث المرسل بعد ان عرفه وانتهينا في الدرس الماضي عند الكلام على ما كتبه وما قاله الشيخ زكريا رحمه الله في ان تعريف الحديث المرسل إما أن يكون ما رفعه التابعي ومنهم من قيده بالكبير ومنهم من قال إنه كل انقطاع بين راويين في السند يسمى مرسلا هذه ثلاثه تعريفات واشهرها التعريف الاول وياتي بعده التعريف الثاني واما التعريف الثالث فهذا يعني تاريخ مرجو ومنهم من قيل ذلك وقال انه لا يكون الساقط او لا يكون الراوي او احد الرواة في السند مدلسا فان كان احد الرواة مدلسا فيسمى ذلك بالمرسل قال وهذا تعريف الرابع قال بأن قال ما سقط منه راوٍ فأكثر وخلع عن التدليس نعم قيل المرسل وهو المنقطع وهو ما سقط منه راوٍ واحد فعليه يكون هذا رابعا يعني تعريف الرابعه ثم قال لنام العراقي رحمه الله وختج جمالكم كذا النعمان وتابعوه وتاب وتابعوهما وسابعوهم به ودانو ورده جماهير النقاد من جهل بالساقطه في الاسناد وصاحب التمهيد عنهم نقلا ومسلم فدرك كتاب الصلاه هذه الاجياد ساقها المصنف رحمه الله لبيان حكم الحديث المرسل وليحتج بالحديث المرسل او ان الحديث المرسل ضعيف لا يحتج به اتفقما اهل العلم في الاحتجاج بالمرسل الى اقسام وصلها بعضهم كالحافظ الايراني رحمه الله الى 10 انواع او الى 10 اقسام لكن المصنف هنا اقتصر على قسمين القول الأول قول من يحتج بالمرسل ويرى أن المرسل والمسند سواء يحتج به على اعتبار أن الساقط يعني زقعة وأنه في الغالب أن الساقط التاب صاحب لأن التابعين إنما يرون عن الصحابة. وجاهله الصحابي لا تضر ويروى عن امام ابي حنيفه رحمه الله انه يرى الاحتجاج بالمرسل في اهل العصور الثلاثه الاول محتجاً بقوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني الذي بعث فيه ثم الذين يلونوه ثم الذين يلونهم فسمَّ القرنين أو الثلاثة من بعده. قال: وما داموا خير القرون، إذا فا مراسيلهم مقبولة. ولِمَامُ مالك الرحمه الله أرفى من صنيعه في موطئه، لأنه يرد فيه المراسيل والمنقطعات والبلاغات على وجه احتجاج. ثقيل ان هذا دليل على حجيه المرسل عند وعلى قبول المرسل عند ولذا بترى رد المراسيل وعدم قبولها وهذا هو مذهب اهل الحديث ويروى عن امام الشافعي يعني مذهبا وكذلك يروى عن امام احمد رحمه الله فهم لا يحتدّون بالمرسل، وذلك لأن الساقط يعني في السند مجهول، ويتوقف صحة السند على معرفته، وما دام يروى ولم يعرف هذا الراوي لا يعرف شخصه. ولا تعرف عدالته فالحكم ان الحديث المرسل ضعيف وهذا الذي استقر عليه اهل العلم حيث لم يقبلوا المراسل على تفصيل بينهم فمنهم من رد المراسل مطلقا بل ان منهم كما يروى عن ابي اسحاق الشيرازي من الاصوليين ردد مراسيل الصحابه ومنهم من قال ان الراوي يعني التابعي اذا روى الحديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم واقترن بروايته ما يعبده يقبل والا فلا يقبل يعني الاصل ان المرسل مردود لكن اذا احتفت به بعض القرائن بان يروى من طريق اخر مطفل مسند او يروى من طريق اخر مرسل من غير الطريق الذي يروي به هذا الطريق الاول او يعدله قول الصحابه رضوان الله عليهم فان هذه لها اثر في تعضيد المرسل ويروي عن الامام الشاذعي رحمه الله انه رد المراسيله مطلقا واستجمع منها مراسيل سعيد بن المسيب هكذا نقل عن امه الشافعيه ومنهم من لم يخمن لم يخص سعيد بن المسيب وانما قال هناك شروط اذا توافرت قبل الشاذعي المرسله وهذه الشروط شروط انضال ان يكون المرسل تابعيا كبيرا ذل روايته عن الصحابه وان يكون المرسل ثقه ولا يروي الا عن ثقات ولا يروي الا عن ثقات الامر الثالث ان يوجد للمرسل متابع من مرسلين او مرسلين او قول الصحابه سيما توافرت هذه الشروط قبل المرسل لكن الامام الشاذي رحمه الله تبع وتتبع هذه المراسل فلم يجد شيئا منها تتوافر فيها فيه هذه الشروط الا مراسيل سعيد انما سيد هذا ما اشار اليه الحافظ الاراقي بقوله وحتج مالك يعني الامام مالك ابن انس امام دار الهجره يحتج بالمراسيل كذلك النعمان والنعمان هو اسم الامام ابو حنيفه النعمان رحمه الله اسمه النعمان بن زادك وتابعوهما اي من المالكيه والحنفيه الذين يتبعون هذين الإمامين مالك و ابي حنيفه رحمهما الله به يحتج بالمرسل ودانوا اي دان الله تعالى وعاملوا بما ذهبت من تلك المراسل من الاحكام هذا معنى قوله ودانوا يعني وعبدوا الله تعالى ودانوا لله جل وعلا بما نقل من تلك المراسل ثم بين المذهب الثاني قال ورده النقاد جماهير النقاد وجماهير جمع جمهور والاصر جماهير النقاد لكن حدث أليا للضرورة الشعرية، فقال جماهر سما يجمع نفثاء على مفاتيح ومفاتيح، وهكذا جمعوا جماهر وجماهير جمع لجم لجماهير أو جمهور. تجمعوا جمهور تجمعوا على جماهير وعلى جماهير قال ورده جماهر النقاد للجهل اي معللين الرد للجهل بالراوي الساقط والمراد بالجهاله هنا جهاله عين الراوي حيث ابهم ولم يعرف ما هو من هو عدم معرفة الساقط على سبيل الانقطاع والإبهام، ولأن الساقط يحتم أن يكون غير حقا، فأسقطه بعض الرواة ليُهِمَ بقبول هذا الاستناد. قال بالساقط في الاستناد، والمراد بالاستناد يعني في استناد الحديث. ثم قال وفاحب التمهيدي. والمراد به ابو عمر ابن عبد البر النمري صاحب الكتب المشهوره من اكبرها كتابه التمهيد التمهيد لمعرفه ما رواه مالك في الموطا من الاسانيد وهذا الكتاب الى زمن قريب كان حلما يعني لكثير من الناس كي يمتحوا الناظرين او يمتحوا العيون برؤيته وقد من الله سبحانه وتعالى على الناس في هذه الايام حيث ظهر هذا الكتاب مطبوعا محققا وقد بلغت مجلداته نحو مين 24 مجلدا ولابن عبد البر كتاب لا يقل في حجمه وفي علمه وفي نفعه عن كتاب التمهيد الا وهو كتاب الاستذكار كتاب الاستذكار وهو كتاب واسع في باب وله يا ابن عبد البر كتب اخرى ككتابي الكافي في فقه اهل المدينه او في فقه عالم المدينه وله كتب اخرى صغيره وكبيره مما يدل على ما اشتهر به رحمه الله من العلم يقول وصاحب التمهيدي عنهم يعني عن هؤلاء العلماء نقل يعني نقل عدم الاحتجاج بالمرسل عن هؤلاء الجماهير جماهير النقاد ومسلم في ذرو كتاب الصلاه ومسلم يعني به الامام ابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري الذي شرحه الذي ألف الصغير ألف كتابه الجامع الصغير قال في مقدمه الكتاب حاكيا عن غيره ان المرسلا في اصل قولنا وقول اهل العلم ليس بحجه نقله عن غيره واقره ولم يكر عليه برد مما يدل على ان الامام مسلم رحمه الله يقر هذا المبدا اعني مبدا عدم الاعتجاد بالحديث المرسل انا معنى قوله مسلم فطر الكتاب بالصلاه يقول ابن عبد الـ يقول الـ الـ الامام العراقي بعده يعني يقول ناشرا بعد ان نظم قال اختلف العلماء بالاحتجاج بالمرسل فزاد مالك بن انس وابو حنيفه ومالك بن ثابت رحمه الله واتبعهما في طائفه الى الاحتجاج به يعني في طائفه من اتباعهما الى الاحتجاج به ولو كانت عباره النا الناظر اختلف العلماء في احتجاجه بالمرسل فذابا ابو حنيفه انه مال ابن ثابت ومالك بن انس لكان ذلك انسب لان هذا هو الترتيب الزمني حيث ان ابو حنيفه سابق للامام مالك الرحيم هو الله، وطائبة من أتباعهما إلى الاحتجاج به، يعني إلى القول بأنه حجة، فقوله وتابعهما أي تابعون لهما، يعني للإمامين أبي حنيفة ومالي، ودانوا أي وجعلوه دينا يدينون به يعني يدينون الرب سبحانه وتعالى به فاذا روى حديث مرسلون ولم يجد يكن عندهم ما يعارض ذلك المرسل احتجوا به وعملوا به هذا معنى قوله ودانو قالا وبه ودانو به وذهب اكثر اهل الحديث الى ان المرسل ضعيف لا يحتج به ولو اشار المصنف رحمه الله ايضا الى من قاله او من قال هذا القول من الفقهاء لكان ذلك اكمل واجمل واتم فان الامام الشافعي رحمه الله هو الذي كما يقول قال العلماء هو الذي حمل لواربي الحديث المرسل من الفقهاء لكن ربما يؤذرو المصنف حيث ادرج اسمه مع اسم غيره من النقاد على اعتبار ان الامام الشافعي معدود من اهل الحديث وكذلك الامام احمد رحمهم الله لذلك ما حب ان يفصلهما عن المحدثين وادرجهم ضمن جمهور المحدثين قال وذهب اكثر اهل الحديث الى ان المرسل ضعيف اي حديث ضعيف لا يحتج به قال وحكاه ابن عبد البر في مقدمه التمهيد عن جماعه من اصحاب الحديث كلهم يقول لا يحتجوا بالحديث المرسل قال وقال مسلم في صدر كتابه الصحيح المرسل في اصل قولنا وقول اهل العلم بالاخبار ليس بحجه هذا القول نسبه الى مسلم وفي حقيقته ان مسلما ينقله عن غيره لكن لما نقله واقر ولم يرد جائزت نسبته اليه يقول هنا هكذا اطلق ابن الصلاح نقله عن مسلمين رحمه الله ومسلم انما ذكره في اجناء كلام خصمه الذي رد عليه استراطه ثبوت اللقاء فقال فان قال قلته لاني وجدت رواه الاخبار قديما وحديثا يروي احدهم على الاخر الحديث ولما يعينه ولا سمع منه ومعنى يعينه يعني لم يره ولا سمع منه شيئا قط قال فلما رايته من شجاج روايه الحديث بينهم هكذا على الارسال يعني على الانقطاع من غير سماع ثم قال والمرسل من الروايات في اصل قولنا وقول اهل العلم بالاخبار ليس بحجه المرسل ليس بحجه احتجت احتجت لما وصفته من العله الى الحذف عن سماع راوي كل خبرين عن راويه الى اخر كلامه يعني كلام هذا الخصم الذي يرى ان الحديث المرسل لا يحتج به وسلم رايمه الله رد وكرا على هذا القائل قولا ورده بقول ب قول اطول من وبكلام طويل لكنه لم يتعرف للرد على هذا هذه القضيه هذه قضيه ان الحديث المرسل ليس بحجه فمن هنا قال العلماء ان مسلما اقر هذا القول وربما تبناه وربما امن به وهذا ايضا يعني يباف الى صحه قول مسلمين فنيعه في كتابك فانه رحمه الله لما اورد الحديث الصحيح في كتابي ولم يخرج من في هذا الكتاب أو في هذا الكتاب من المث من المراسيل شيء دل ذلك على أنه من من يرى الاحتجاج بالمتصل ولا يرى الاحتجاج بالمرسل صنيعه إذا ضافا إلى هذا التقرير الذي قرراه في مقدمة الكتاب جاز لنا أن ننسب إليه هذا المذهب ونقول إن مسلما رحمه الله لا يرى الاحتجاجا بالمرسل نعم مسلمون لا, مسلم لا يشترط اللقاء لكن يشترط المعاصره على اعتبار ان المعاصره فيها امكانيه اللقاء هو يقول انا لا اشترط ان ينص او ان يصرح الراوي بانه لقي غيره لكن ما دام قد تعاصرا في زمن وهذه المعاصره يمكن بها او يمكن اثبات اللقاء من خلالها او يمكن اللقاء من خلالها فانا احمل المعاصره على الاتصال هو يرى ان هو جائز ما دام لكن يقول اذا قال الراوي فلان عن فلان ولم يعرف بتدليس فيحمل على الايه على الاتصال متى نتوقف اذا كان الراوي مدلسا واضح قال الى اخر كلامه فهذا كما تراه حشاه على لسان خصمه ولكنه لما لم يرد هذا القدر منه حين رد كلامهم كان كانه قائل به فلهذا انتبه ابن الصلاح اليه يعني الى الامام مسلم وقوله للجهل الساقط هكذا عندكم للجهل الساقط الا عباره في البيت للجهل بالساقط لان الجهل ليس ساقطا ها غير العباره هنا يوهم ان الساقط ماذا صفه للجهل وليس هذا المراد وانما المراد للجالي بالراوي الساقط للجهلي الساقط يعني بالساقط قال هو تعليل لرد المرسل وذلك انه تقدم انه تقدم ان من شرط الحديث الصحيح ثقه رجاله يعني الحكم بثقه رجاله وهذا لا يتاتى مع الجهل بالسابق قال ان النبي شرط الحديث الصحيح ادقه رجالي والمرسل سقط منه رجل يعني سواء كان واحدا او اكثر لا يعلم حاله عدم معرفه عداله بعض رواته يعني الحديث الطيئ او يقصد عدم معرفه بعض رواته يعني الحديث المرسل وان اتفقا ان الذي ارسله كان لا يروي الا عن ثقه فهذا الحط ورثي لان التوثيق يختلف فيه الناس فقد يوثق رجل رجلا ويضعفه الاخرون فلا يعدد بتوثيق من وساط بل لا بد أن يتحقق الناس من عدالة هذا الراوي. قال: فعدم معرفة عدالة بعض رواته وإلّا تفقّد أن الذي أرسله كان لا يروي إلا عن ثقة. فالتوذيب في الرجل المبهمي غير كافي. لما سيأتي إن شاء الله. وقوله في الرجل المبهم فيه نظر لأن الساقط هنا ليس مبهما حيث يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سيدنا هو ليس مبهم لان المبهم هو ان يذكر الراوي بوصفه دون دون اسمه صار يقال عن رجل او عن امراه سن او عن فلان دون ان يسمى بهذا الذي يسمى بالمبهم اما اذا قيل عن فلان واسقط الراوي وقال التابعي عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فهذا الساقط لا يسمى مبهما و قال وان اتفق ان الذي ارسل وكان لا يروي الا عن ثقتين فالتوثيق في الرجل المبهم غير كاف لما سياتي ان شاء الله تعالى لكن إذا صحَّل ما مخرجه بمسندين أو مرسل يخرجه من ليس يروي عن الرجال الأولي نقبله قلت نقبله قلت نقبله, نقبله قلت الشيخ لم يفصل لم يفصل من ليس يروي عن الرجال الأولي نقبله قلت الشيخ لم يفصل والشافعي بالكبير قيدا والشافعي بالكبار قيدا ومن روا عن الثقات ابدا ومن اذا شارك اهل الحظ وافقهم الا بنق وافقهم الا بنقص لهوي وافقهم الا بنقص لفظي وافقهم الا بنفس بنقص لفظي هذه ابيات <تصفيق> المبسوره هنا يبين فيها الحافظ العراقي قضيه وهي متى يقبل الاحتجاج بالمرسل في اللبيات السابقه بين لنا ان المساله فيها ايه فيها مذهبان ان المساله فيها مذهبان المذهب الاول مذهب الامام ابي حنيفه ومالك وهو الاحتجاج بالمرسل والمذهب الثاني مذهب جمهور المحدثين وهو عدم الاحتجاج بالمرسل لكن يقول من اهل العلم من يرى الاحتجاج بالمرسل اذا حفته قرائن وهذا القول منسوب الى الامام الشافعي رحمه الله لكن اذا صح لنا مخرجه بمسند يعني لكن إذا روى هذا الحديث من طريق آخر مسنداً لم يسقط من سنده راوي إذا روا روى الحديث بطرق بطريق آخر مسناد وهذا الطريق صحيح فإننا نقبل ذلك المرسل على اعتبار أن المسند عضد المرسل لكن من أهل العلم من قال. ما دام الحديث قد ثبت مسنداً وصحاً، فالاحتجاج بالمسند ولا نلتفت إلى إيه إلى المرسل. لا داعي للاحتجاج بالمرسل ما دام المسند ما دام قدرويا من طريق آخر مسنداً وهذا المسند صحيح. فلما العدول إلى إيه إلى المرسل؟ هذا القول ينسب كما قيل الى الامام الشافعي وقبل ان نتكلم عن مذهب الامام الشافعي في هذا ايضا من اهل العلم من قال يقبل المرسل اذا عضد بمرسل اخر ورد من غير الطريق الاولى مثلا ان يروي سعيد بن المسيد حديثا يرسله عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم ياتي حديث اخر وطريق اخر للروايه عروه بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم سائر الحديثان وان كان كل واحد منهما مرسال الا ان اختلاف مخرجهما وان كل طريق غير غير مغاير للطريق الثاني يقول أهل العلم في هذه الحال نقبل المرسل ويعدل كل واحد منهم الآخر لأن اختلاف المخرج يدلنا على أن للأمري أصلاء وأن للحديثي أصلاء وأن كل واحد منهم عوض الاخر لكن لو لاحظنا هذا العضض او هذا التعبيد لن نجد العله التي من اجلها رددنا المرسل لان العله التي من اجلها رددنا المرسال هو انقطاع الانقطاع بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه واله وسلم نقول عندما يرد الحديث من طريق مرسل ومن طريق متصل ربما يكون او ربما يعود المرسل الى المتصل فيتحد الطريق ويتحد الاسناد ويظهر لنا الصحابي الذي اسند الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم ونعرف فيما اذا كان بين هذا التابعي الذي ارسل وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الساقطه واحد او اكثر هذا يمكن معرفته من خلال النظر في السند المتصل اما اذا كان السند مرسلا وجاء المرسل من طريقين مختلفين في هذه الحاله لا ندري من الذي رفع الخبر الى النبي عليه الصلاه والسلام والعله لم تزل بل هي باقيه قائمه ولذلك مجرد تعبيد المرسلي بمثله لا يراه كثير من اهل العلم كافيا لازاله العله لكن حسن ظنهم بالتابعين وانه ما دامت تعدد الروايه فتعدد الروايه يعني يدلنا على ان من الحديث اصلا لكن ليس الاحتجاج في هذا بلازم لاحتمال ان يكون مخرج المرسلين واحدا قال أو مرسلن يخرجه من ليس يروي من الرجال الاولي وهذا قيد لروايه المرسل الثاني نقبله يعني اذا كان هذا حاله قبلنا المرسل اذا توب عنين طريق اخر متصل او توب بمرسل اخر من غير الطريق الاولى جوابه قوله لا تن اذا صحه يعني أداة جواب الشرطي نقبله. قلت والقائل هنا من الخافض العراقي الشيخ لم يفصل ومن الشيخ يعني ابن الصلاح. ابن الصلاح ما فصل هذا التفصيل. ثم كأنه يزيد على كلام ابن الصلاح يقول والشافعي بالكبار قيد اي الكبارين يعني التابعين والشافعي قيد قبول المرسل الذي هذا وصفه اذا ورد من طريق اخر متصل او ورد من طريق اخر مرسل من غير الطريق الاولى يشترط ان يكون راوي المرسل من كبار التابعين هذا أول قيد والقيد الثاني ومن روا عن استقاط أبدا يعني ومن شرط أيضا قبول المرسل أن يكون الراوي من التابعين كثيرا ومن صفاته أنه لا يروي إلا عن زقاق أنه لا يروي إلا عن زقاق قال وامر واعن الثقات ابدا والشرط الثالث ومن اذا شارك اهل الحفظ وافقهم يعني ان يكون الراوي حافظا بحيث اذا روى في غالب الروايات وافق الحفاظ والموافقه انما تكون يعني في الزياده اما اذا خالفهم في النقل بان كان خبره انقاص فهذا لا يضر لان الانكار لن يكون في زياده فاذا روا روايه رواها غيره لكن روايته اقل انقاص نقبل اما اذا كانت روايته زائده خالف فيها غيره من الثقات هذه الزياده هي الضاره قال وافقهم الا بنقص لفظي ها لانه هنا مكتوب عندكم ينقص لفظون الا ينقص لفظون البيت لا يستقيم لو قلنا الا ينقص لفظون ولو كان كذلك إلا ينقض يعني الراوي سيتعين أن نقول لفظاً لأنها مفعول ينقض لكن المراد إلا بنقص لفظي يعني أن تكون المخالفة بالنقص لا بالزيادة نعم قال إنه في شرح الش شرح الشيخ زكريا إيش عندك بنقص لفظي ولا قال قال نقبله ثم قال يدخل توب وشاب عيوب الكبار منهم قيد ومر روى منهم عن الثقات ابدا واستمر الى ان نقل لنا كلام الشيخ في قوله وافقهم الا بنقص لهوي اذا مشكله هذه الطبعه فيها كثير من الاخطاء يقول هذا السدراك لكون المرسل يحتج به اذا اسنى من وجه اخر او ارسله من اخذ العلم عن غير رجال المرسل الاول وقوله نقبله يقول هو مجزوم جواب للشرط على مذهب الكوفيين والاخفش لان جمله ما ادري اذا وينكر اداته شرطين الا انها غير جازمه وجمله اذا tatj min adawat shart ghayr al jazim wal asl all la yakun jawabuha majzuman lakin yaqul innahu 'inda al kufiyyin wal akhfas yaruna al jazma qala shahid 'ala al jazm wa idha tusabka حيث كلمة تفيد مجزومة، وإذا تفيد مصيبة فاصبر لها، وإذا تفيد خصاصة فتجملي، وتجمل في علم إيه مبارع مجزوم على أنه في جواب الشرط. قال، وقوله قلت الشيخ إلى آخر الآيات الأربع هو من الزوايد على ابن الصلاح. بين ان الصلاح ما تعرض لهذه المساله وهو اعتراض عليه في حكايته لكلام الشاذ ورضي الله عنه قال ابن الصلاح يعلم ان حكم المرسل حكم الحديث الضعيف الا ان يصح مخرجه بمجيئه من وجه اخر كما سبق بيانه في نوع الحسن نوع الحسن امديد من وجه اخر يعبد الضعيذ بحيث يرتقي الى الحسن لغيره الا قال بمجيئه من وجه اخر كما سبق بيانه في نوع الحسني والذي ذكر انه سبق انه حكى هناك نص الشاذعي في مراسيل التابعين انه يقبل منها المرسل الذي جاء نحوه مسندا وكذا لو وافقه مسند اخر ارسله من اخذ العلم من غيري عن غيري رجال التابعي الاول في كلام له ذكر فيه وجوها من الاستدلال على صحه مخرج المرسل بمجيئه من وجه اخر انتهى كلام ابن الصلاح يقول ووجه الاعتراض عليه يعني على ابن الصلاح انه اطلق القول عن الشافعي بانه يقبل مطلق المرسل والقول المنقول عن الشافعي انه لم يقبل المرسل من اي تابعين على سبيل الاطلاق وانما يقبله من كبار التابعين كان ينبغي ان يقيد قوله بالكبار قال وجد انتراب عليه انه اطلق القوله على السافعي بانه يقبل مطلق المرسل اذا تاكد بما ذكره السافعي يعني ان يكون الراوي ثقه وان لا يروي الا ازقه وانه يوافق الرواات في جل ما يروي هو ورد ان سعيد ثقه لانه كان عين التابعين وسعيد كان من خصائصه انه لا يروي الا عن الثقات اذا روى عن تابعي واما روايته عن الصحابه نعم سعيد بن المسيب من كبار تلاميذ الإمام أو كبار تلاميذ أبي هريرة رضي الله عنه وهو كما ذكرت سعيد زوج ابنة أبي هريرة رضي الله عنه فكان يروي عنه وأحيانا يرسل الحديث بأن يرويه على النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الصحابي والإمام الشافعي رحمه الله إنما قبل مراصيل سعيد ابن المسيب ولم يخصصها فقط لسعيد على اعتبار وجود هذه الشروط الثلاثه وللعبره في قوله لا يروي الا عن صدقه يعني اذا كان من التابعين والا في روايته عن الصحابه مسلم به بالحكم بتوثيقها لان الصحابه عدول فمن روى عن صحابي قبلنا روايته وانما تحرج العلماء من قبول المراسيل الاحتمالي وجود راون دون الصحابة سابق هذا هو السبب في رد قبولي ال في رد رواية المرسل قال إذا تأكد بما ذكره الشافعي قال والشافعي إنما يقبل مراسيل كبار التابعين إذا تأكدت مع وجود الشرطين المذكورين في كلام يعني في كلام الناظم الذي ذكرها ها في كلام الناظم ومن الناظم طيب في كلامه والشرطان هما ان يكون هذا التابعي لا يروي الا ان يكون ثقه ولا يروي الا عذقه وان يوابت الرواك الثقات فيما ايه فيما يتابعه فيه قال ما وجود الشرطين المذكورين في كلامي كما نص عليه في كتاب الرساله قال ومن الروا كلام الشافعي كذلك ابو بكر الخطيب في الكفايه يعني في كتابه المسمى بالكفايه وابو بكر البيهقي في كتابه المدخل في المدخلي باسناده للصيغ اليه ويكفي ان النص موجود في كتاب الرساله الذي الفه الامام الشافعي رحمه الله ما سنقل عن الشافعي قال ان يكون من كبار التابعين الذين لا يروي الا عن الثقات واذا روى عن ثقاته وافقهم لكن العلماء يقولون هذا يعني لما لما نظروا في سعيد بن مسيد وجدوا ان سعيدا بقه هذا الشرط الاول وانه لا يروي الا عن ذقات الشرط الثاني وانه يوافق من تابعه فيما رواه قال و ابو بكر البياقي في المدخل باسناده للصائحي اليه انه قال والمنقطع مختلف فمن شاهد اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من التابعين تحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم واصبر عليه بامور منها ان ينظر الى ما ارسل من الحديث فانشركه فيه الحفاظ المامنون فاسندوه الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بمعنى ما روى صارت هذه دلاله على صحه ما قيل عنه وحفظه وان انظر ابي ارسال حديث لم يشرك فيه من يسده قبل ما ينفرد به من ذلك ويعتبر عليه بان ينظر فهل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم ممن فهل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم من غير رجاله الذين قيل عنهم فإن وجد ذلك كانت دلالة تقوي له مرسل مرسله وهي أضعف من الأولاء وإن لم يوجد ذلك نظرة إلى بعض ما يروى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولاً وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول الله فإن وجد يوازق ما روى عن الرسول صلى عن الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصلين يصحه إن شاء الله وكذلك إن وجد عوامر من اهل العلم يفتونا او يفتونا بمثل معنى ما روى عن رسول الله صلى مثل معنى ما روى عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثم يعتبر عليه بان يكون الراوي اذا سمى من روى عنه لم يسمى مجهولا ولا مرغوبا عن الروايه عنه فاستدل بذلك على صحته بما روى عنه ويكون اذا شرك احد من الحفاظ في حديثه لم يخالفه فان خالفه بان وجد حديثه انقصت كانت في هذه دلائل على صحه مخرج حديثه ومتى خالف ما وصفته اخذ بحديثه حتى لا يبلغ احد قبول مرسله قال وإذا وجدت الدلائل بصحه حبيبه بما وصفته احذبنا ان نقبل مرسله ثم قال فاما من بعد كبار التابعين فلا اعلم واحدا يقبل مرسله لامور فالامام الساده ارامه الله حصر هذه المسائل في مين في كبار التابعين قال فلا اقبل فلا اعلم واحدا يقبلوا مرسله لأمور منها أنهم أشد تجوزا في من يرون عنه، فهم يرون عن استقال وغير استقال. والآخر أنهم أدى عليهم الدلائل فيما أرسلوا لبعض مخرجه، والآخر كذبة الإحالة في الأخبار، وإذا كذبة الإحالة في الأخبار كان أم سنا للوهم وبعث من يقبل عنه. قال البيهقي وقول الشافعي احببنا ان نقبل مرسله اراد به اخترناه يعني ذلك الحكمه انتهى اي كلام للامام الشافعي والبيهقي فقوله ومن روى عن الثقات ابدا اي اذا ارسل وسمى من ارسل عنه لم يسمى الا ضقه فيكون المراد ومن روى ما ارسله عن الثقات ويحتمل ومن روى مطلقا عن الثقات المراسل وغيرها وعباره الشافعي محتمله للامرين فليحمل النظم على ارجح محملي كلام الامام الشافعي وكلام الشافعي رضي الله عنه هذا الكلام الذي قاله العراقي مجمله ان الإمام الشافعي رحمه الله اشترط شروطا في قبول المرسل شروطا في ال في المرسل نفسه وشروط في المرسل أما الشروط في المرسلين فأني عضده إنما بمتصل إنما بحديث المتصل أو بحديث المرسل من غير و من غير طريق المرسل الأول أو بقول الصحابة أو بقول التابعين يعني أهل العلم قولي الأئمة فإذا جاء الحديث المرسل معظما عظما متابعا بهذه الوجوه قبلا كذلك الشرط في المرسل أن يكون من كبار التابعيين وأن يكون ثقة لا يروي إلا إيه عن زقا لأننا فهمنا شرطه أن يكون الراوي ثقة من اشتراطه سي الا يروي الا عن الثقات فلو كان ضعيفا هو بذاته وروى عن الثقات لا نعمل نأمن نعمله ان يكون هو الذي ايه دلك او دس فلا بد ان يكون هو ثقا اهلا للروايه ولا بد ان ينقل عن من هو اهل للروايه والشرط الثالث ان يوافق هو الأقران في ما يروي أن يوافقه الأقران في ما يروي والشرط ألا يزيد عليهم ألا يخالفهم بالزيادة لكن لو خالفهم بالنقص فإن المخالفه بالنقص يعني هي كما يقولون أورعه والمخالفه بالنقص أحوته وجدواي هذا في وصل امام مالك ان الناس يدون ومالك ايه ينقص بمعنى انه اذا قول اذا ترك المخالفه ولم يروها مما يدل على انه حريص على المطاه الموافقه لكن اذا روى الناس اثر مما قال فانه يقتصر على ما روى ولا إيه ولا يزيد تلك الزياده ولا يقبل او لا ياتي بتلك الزياده هذا معنى قوله انه اذا روى يوافقهم في جل روايته خفوفا في ما يروي فإن خالفهم بالنقص فالنقص لا يضر وانما الذي يضر المخالفه بالزياده يقول الحافظ او يقول الامام او الشيخ زكريا رحمه الله قال وحجج الامام مالك هو ابن ابي الحسن المشهور عنه يعني هذا القول هو المشهور عنه والا فهناك روايه يوافق فيها الجمهور بعدم الايه الاستدلال بالمرسل وكذا الامام ابو حنيفه النعمان بن ثابت وتابعوهما من الفقهاء والاصوليين والمحدثين به أي المرسل قال واحتج به ايضا الامام احمد في اشهر الروايتين عنه ودانو اي به اي جعلوه دينا يدينون به في الاحكام وغيرها قوله ورده اي الاحتجاج به جماهير قال بحذف الياء تخفيفا جمع جمهور اي نظم النقاد من المحدثين كالشافعي واحمد في المشهور عنه وحكموا ببعضه للجهل بالشاقه في الاسناد فانه يحتمل ان يكون تابعيا ثم يحتمل ان يكون ذلك التابعي ضعيفا لان التابعين منهم الثقه ومنهم الايه الضعيف وبتقدير كونه ثقه يحتمل ان يكون رواا تابعين ايضا يحتمل ان يكون ضعيفا وهكذا الى الصحابه لانه كما يقول المحدثون ان روايه التابعي يعني التابعي معروفه وان علماء الحديث يريدون في احاديثهم كثير في روايه التابعي يعني التابعي واكثر ما وجد ان اجتمع سبعه من التابعين يروي بعضهم عن بعض ومتوسط ما يروي التابعون بعضهم عن بعض ثلاثه وهذا كثير في كتب الحديث قال وهكذا الى الصحابي ويتفق ان الذي ارسله كان لا يرضى الا بدقه اذ التوثيق في المبهم غير كاف كما سياتي لان التوثيق نسبي فاذا كان هو يراه دقه قد يراه غيره إيه ليس بدقه ويذكرون في هذا ما يقوله الامام الشافعي في كثير من الروايات حدثنا الثقه ويريد به ابراهيم بن ابي يحيى وابو اي ابن ابراهيم ابن ابي يحيى كان الشافعي يقول في حقه لا ان يخر من السماء خير له من ان من ان يكذب وبعد ذلك فقد وصفه كثير من النقاد بانه ممن يضع الحديث فالتوثيق المبهم يعني لا يكفي قال وصائب التمهيدي وهو ابن عبد البر عنهم اي عن المحدثين نقله أي ضعف المرسل ومسلم صدر الكتاب الذي صنفه بالصحيح اصلاه أي جاء على رد الاشتجاج به اصلا حيث قال على وجه الايراد على لسان خصمه الذي رد هو عليه استراط ثبوت اللقاء والمرسل في اصل قولنا وقول اهل العلم بالاخبار ليس بحجه قال واقره يعني على ذلك حين رد كلامه واما حين رد كلامه ومحتج به للقول الاول من انه صلى الله عليه واله وسلم اثنى على عصر السابعين وشهد لهم بالخيريه ثم للقرنين بعد قرن الصحابه يعني هذا دليل مستدل به اذكر ابو عبد البر دليلا للحنفيه والمالكيه ولذلك الحنفيه يرون قبول مراسيل القرون الثلاثه يرون مرا قبول مراسيل القرون الثلاثه استنادا الى هذا الحديث خير القرون قرني هم الذين ينلونهم ثم الذين يلونهم يلونه. ها مطلقاً قال وشهد له بالخيرية ذم القرنين بعد قرن الصحابة ومن ان تعاليق البخاري المجزومه محكوم بصحتها والتعاليق قد حذف فيها الايه السند وقوله المجزومه يعني الذي قال البخاري فيها قال فلان لان التعليق قد يكون بصيغه الجزم وقد يكون بصيغه التمريض فما كان بصيغه التمريض فهذا ينظر فيه صار يقال رويا وقيل ونقل وما كان بصيغه الجزم كان يقول قال فلان وروى فلان واخبر فلان فهذا يقول الامام البخاري رضي الله علقه في كتابه اصي احدا من الاحاديث وقد قبل الناس تلك الاحاديث المعلقه لكن هذا الدليل غير مسلم لان البخاري رحمه الله قد يعلق الخبر في موضع ويسلده في موضع اخر فتعليقه بالموضع الثاني انما هو اعتمادا على ايه على اسناده بالموضع